اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله تعالى ما جاءه كل في الشرق في شرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا. ما جاءه باب ما شاء الله في شيء حتى ثاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الخوار في سطلم تلوح فييد وبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفجاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رحول كان النبي للروح صلى الله عليه وسلم يا كل القثاء حبك حب حبك يطرقنا بالرطب رطبك رطبك الله يقانه تمرت عم بصلان الله لكن بصلان الخد وعليه عاكه الله يقانه ويا مرك حب حبك يتمرت بصلان الخد واسيب بصلانه أيها المسكود للسجل صلى الله عليه وسلم حديث يسيرنا وحديث صحيحة بخاري ومسلم هي غير قربة صورة وحديث صحيحة وذي قال حدثنا عبد عبدتين عبدالله القزاعي البصري قال حدثنا معاوية من الشام عن صفيا عن الشام وعروة عن به عن عائشة من الله عليه كانوا محبوها يأكلوا في حراء xaalaha bakhaas ee sanaha waxa xalkaa uuna kiinadu waa waxa uu xuno ku cunay diray ee roob dabaygeed ka roob ee timu iyo marati qorbaaran bay soo martay oo waxay noqotaa bus iyo marti qaydin dayn qol waxay noqotaa roob oo markay xiyool ka sahay markay waxay oo حديث يسروا حديث صحيحة وتلمذئي وحصاورا أبو داوذ يب يهغي في السنة الكبرى النساء في السنة الكبرى حميد في مسنده وحديث يحويان أريمان بقيب الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه زادوا معاد علي رحمه الله تعالى حديث عسوة ورحمية ياهو حليا وفي الضيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد المراد به الأخبر حليري حبحب كإن للعزري صلى الله عليه وسلم حديث فربنا بأفصار وطي هاي الحديث ممونا عن السحن إلا حديث كان هذا المتنائم ويان بالضيخ أنا أقول أبي لحبحب كوحظو يرعى ياركا ياهو حليا واي المقيم رحمه الله تعالى وحده وهو بارد رطب وقوي هجوري هجوري وفيه جلاء وحقص ومحال هيفتين وهو أسرع من حدار عن معدتي مي القضاء والخيار وهو صريع الاستمالة أي خلدي كان سادفه في المعدة عليه الرحيم والله تعالى وأوفي عيّه وحويّا عراشه عراشه نوّد قديّة إذا مرّنا نوّد عيّا سواء الحويّا عافرا ضلّق لبلي وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا هذا قف كل يوم ليه وآر يوحّد ليه ورمى آت بوجو انتفاع يا بليه نقيب رحمه الله تعالى وإن كان مبرودا دفع ضره بيسير من الجنجبيل ونحوه حول هذا يقولون أنه قلوه ومنهم حتى أتعلم لما تجيب سواءنا للسكين فأنا بداية وحظوه جميلة في هذه القولة هذا يقولون أنه قلوه وقد قلوه وقلوه ونطلبها كقادم تغيير سالسير المقيم لي رحمه الله سعاله وينبغي أكله قبل الطعام ونطلب أمتال لقرير كور ليساعد لقراء هبام بي المقيم رحمه الله سعاله ويتبع به إلا غسم ويتبع به إلا غسم وغيّر إن لا رقّيّا ولا دخاتي ومعنا خلقنا من حضننا لجدّنا إلا إلا سقيا إلا الحنول لا يقدّم ويان دخاتي تبركون وحيدا هم وليه حي عمطر الكهر حضاء عمتو عراشو ميري مرقاسو حويا حنوك نوو تكسيني لأصل بحنوك عراشنا وصاقيني عصيدة وكي بان في زاد النوع مجلة كأفراد وشم مجلة تفحو الله بقلي يتضلات سديتا يتضلات أيوكوش رحمه الله تعالى نقييم رحمه الله تعالى قال حدثنا قال حدثنا وهم جنيه قال حدثنا بيه أبا جنيه قال رسول سميه حميدا دمبا مقلي يقولي صالي او قال الحر حدثني حميد قا... يا ايها قال وسيري واحد وكان يوصيها صديقا له صاحبها اباه الدرير ياه حميد صاحبها وكان يوصيها وحويان سمي صديقا صاحبها له اباه أما وكان اباه يوصيها صديقا صاحب يوله له أنا أرسل أريكا ورعب الله عنه قال نحو لرئيس رسول الله, الله عليه الصلاة والله كل مليا بين الخربزي والغطبي بين الخربزي حبحبك إياه والغطبي سمعتها رغطة الله يقال هذا الخربزي هو نوع حبحبك كيسة ولباتة يلعى يارلونا حيني بيروه إليه معنا حديث السلام هو حديث صحيح أحمد في مصرد بصاره النساء في صنع الكبرى الإمام حجر عزقلا في فتح الباري وحليا إسماده صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز أرغم لي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رغمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بطيخة بالغضبي أكله من البطيخ حرحكة يرعى يا رم بالغضبي تمتها رضا فوقه علي. حديث كالثان واطع حما في هذا الاسمات وحما وضع في الكرسين لأن محمد بن إسحاق من يزيد بن رغمان وعائشة كورغمان أي حديث صور مغية إلا هذا حديث خود تم وعبد الله بن يزيد الصالح من منك الله يقانه منك سوى ضعيف محمد بن إسحاقنة ومدلس ويان مدل وغل عنه ومدلس وأضوع عنك قاضي حديثي سوى ضعيف ويان سصادو ضروه حديثي عايشة إلا صور مغية أيك عاجف لحديث عايشة ياك على قفل عن الذي سأصله كان ياكل بديخ ياكل غطبي كافر أن يسلم على كل هذا الحديث صحيح أما في هذا السند محمد وضع فيفصل عن وعط الله الميزين المصل في أصحابه يا محمد نصحه بدلته وياودي قال حدثنا غفيس سعيد عن بابنا نصحه وحدثنا نصحه عن موسى حدث قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سيد بن أبي صالح على بيها بي أبي صالح على بيها فرضي الله تعالى قال أحويري كان الناس في الحياة هاي إذا رأوا مرطي أرثان أول الثمري مرهب ورئي جاءوا لتنقر به مرهس يا رسول الله وبرك صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله ورسولك صلى الله عليه وسلم مرتح ويقوق هذا قال أحوير جلالله مبارك شلالله إله ونه بركه في اتمادنا مرهج إله الله بركه وبارك الله يا عمى برأسه في مدينة سنة مقالد وبارك الله يا عمى برأسه في صاعنا صاعي يغا وفي مدنا يموت يغا اللهم إنا إبراهيم إبراهيم عبدك وعبدوان تاقي وخليلك صاحبك أيوة يغي والنبيك وعنبي جاقي وإن يعني هنا عبدو ساعدوان تاقي وانحي والنبيك وانحي وإنه بإبراهيم دعاك لمكة مطوق برواود عيمك وينانو يكوحكو بريال مدينة مدينة بمثل ما شيء لمن لابكي اوكله بمثل ما شيء اوكله دعاك اوكو بريال بري المكة طمكة يوم مثله لمن لابك يوم معهم عيسى قال بحرس الميد والنبي صلى الله عليه وسلم ابو يري اصغر وليد من المكة وير ذلك الثمر مراها يو حديث وصحيح في صحيح مسلم ومرتقبية وكذلك إمام التلمذ في الدعوات وكذلك إمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى. بأمر الدعوات قرنا الساريني لا يضيع محيو ربي جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الصبرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لا يبلك من نبضك ذلك أهل جسنا أفقر جميرا قف الله قف في قرنيه اذي القيامه طبعا مر كما في سوره بقره شويه في سوره في سوره ابراهيم ربنا اني اسكنت للذربيه ديواد غير دي غير ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيه والصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي إليهم ويرزقهم من الثمرات العمر ويشكر الى هو بلا أو لا أولى جرم قل إليها حرمتها أجليسة وحنالك أود دي صلاة الشيء أوقان إلهيه فجعل أسئلة من الناس إلهيه كي المرقى صحوية كوح أي ضد فجعل الله كي الأسئلة كوح من الناس التمذة تعوي إليهم أي مرقى صحوية ضد وقسوا هجدان وارزقهم من الثمرات الملاحي لأقوى الرزاق لعلهم يشكرون لكي يشكرون سيوسوريان على كل hal ruqwa salas hakum الله قال ya usfir sabah ehm hadith waxa kale oo la qaatan shay yar mar xawiyan in in tarakubada doonaysu waxa dadka وبي قال حدثنا محمد بن حميد الغازي قال حدثنا إبراهيم المختار عن محمد بن إسحاق عن عبيدة بن, بن محمد عن أبي أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن رضيع بن سمعود بن عفراء قال رضيع ربيع ربيع ربيع ربيع قال رضيع رضيع رضيع ربيع لا تلبدن قال رضيع رضيع رضيع رضيع رضيع لا تلبدن قال رضيع رضيع رضيع رضيع رضيع لا بِأَبِ قِمَاءٍ ضَبَقٌ وَإِلَى الدَّرِي أُمَرٌ وَطَمِرٌ ضَبَقٌ وَعَلَيْهِ دُشِيسَةٌ وَحَا أَجْرُ الْمِثْقِ صَايِزُ وَعَلَيْهِ رُطْبٌ كَادُشِيسَةٌ وَحَاه وَعَلَيْهِ رُطْبٌ كَادُشِيسَةٌ أَجْرٌ وَحَوَيَانٌ جَدْجِلْ وَيَانَ جمع أَوْ مِنْ من غطاء الزغب حضحة وتعلم في سيئة أجل وحل إلهاء وحضحة كثيرين ينبل الإلهاء من غطاء الزغب في الزغب وعلم في سمية مرطو عليه تلا قدوشيثة وحاير ومفت أجل من غطاء الزغب إذا أسعى أجل من ثقائي الزغب حضحة سيئة ومرطها علم في سيئة وكان رسول الله صلى الله, وكان زعل. فأتيت به به. صلى الله عليه وسلم كان صلى بجوا يحب القساح او به يذل فاتي جبهه وامله تبي وعند حليته نبيات عليه صلى الله عليه وسلم قال قديم عليه من البحرين قال قديم وصوبش عليه جشيس من البحرين حق بحني بالي كني وملائده عندي شي بوخي من عقد فاطاني مرخصيه حديث كالسرح بعير و بعير حديثا الإمام الهيثة من في مجمع الزوائد بقصة ورحمي طوران لهو صوار ورحمي أحمد لهو صوار ورحمي أروقي على كل حال سلم كم بعفا قصوا عن الذي سنوحاه وإيام الله ينفرضون بقصوا عنه إبراهيم بن المختار منك أكدنا سنب كيسا صدوقي بعيف الحفظ حفظي سنمقى ما يسنوه سي الحفظي من ذكره وحاوليا وأساس الدواء مع مهم محمد بن إسحاق منك أسنوه المدلس محمد بن عمار بن ياسر ومقبوره إلا مطابعي ملياني شريح وحاوليا لمقارن أيه وحاكى ببركة سحاوليا شريم بن عبد الله القاضي أسنوه ذكره كم مطابعي سي وحاكى من بن عبد الله القاضي أسنوه ضعيف وياه وحاكره كمن الرجل وحوي المتابعي حديثا وحاوله أن ينفل إلى عبد الله المعاقل من قسم النوالي الحديثي يسوس وطوطوب حديث وضعيف الشيخ الألبان رحمه الله تعالى الإمام الله الألباني وحق صوره من الكتاب في سلسلة وحديث الضعيف والموضوع وعلى ثمها سيئة في الأمة وكذلك في مختصر الشمائل برقصة عادة بسلامة لإمتع الله صلى الله عليه وسلم وبين قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا بعنا بن نور عن عبد الله بن محمد بوكرهي واي عن عبد الله بن حابس بن عقيل وفي الصحابه شريم عبد الله القاضي وواضعي المسوا ضعيفا عبد الله عبد الله بن محمد بن عقيل, عقيل يسونا كذلك وهي عروري بن جمعوذ بن عفراء قال من دولة أن يصلب بقناع عن طبق ومرغوطاني روط أبقاه وأجر الزقب لي حبحب على انتي سيوتا حبحب يدير على انتي سيوتا فأطاني جيسيميل كفي, كفي سلقه وحليه وحليه وحليه أو قارب حيث حديث المرغة صحيحيان وكيف رأون بولميديا هايو السوس وضوضور باب ما جاء ويحوكي باب بابيا في سقة الشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الشراب كيسة منتر ويحوكي من بابيا هي وفيه قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا صفيان معينوية عن معمر بن رغاشد اليماني عن زهر محاب الموصلي المشهابي الزهري عن عروح المزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه وارضاه قال بحيث لي كان وحب الشرابي كان رحوها حب الشرابي شرابك اللو جعليحي الى رسول الله رسولك الى حديث صلى الله عليه وسلم الحلو كمعاني البارد يطبعه وبه حديث قاية ترمج لصاصر في كتاب الأشربة وكذلك هو حصاصر يحمس في مسند الحاكم في المسارة على سيحين أبو الشيخ في إغلاق على كل حال حديث هو صحيح الله في وعديث هو مرص سلويا أي بعضه العلمي يسوصه ضرطوبه مرصه يصغل مفتن لوجره على كل حال حديث مرغصحاويا وحديث صحيح إنه صحيحنا شيخ الباني في صحيح داموس صحيح عليه بقول سأصنع نبي قال حدثنا أحمد بن أحمد بن منيع قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل إبراهيم وإسماعيل بن عريض الله يسلم الله هذا ما قال انبأنا علي بن زيد عن عمر عقوبه ما بي حرمله انت يا وقت هو ابو ما بي حرمله يا من يا قال علي بن عن عمر عمر كاسي هو ابن والله ان ابي حرملة. يا ترميزي عواتك شيخ لفتي سؤال حضار انت عرفته هو ابن ابي حرما لاني قعدها قلت هو ابن ابي حرما لله حضار ابن قشوه اما هو ابن ابي فلان حين قليلا هي السانيد وضح وضحس الا النادي مولى السيدة غالبك وحوة مالك، وبه قال حدث امرك وحيري عن عباط قال وحيري دخلت مع رسولك رسول من عيث عن قلس الله عليه السلام وان عليه وخالد مريم عراما ينونتان وقال لي استجي خالي مريد أهل واحد قلون أهل واحد فجاءتنا وحينورتنا بإناء ويل أميلا ونعانا فشرب رسول الله يا عبي صلى الله عليه وسلم وانانون على يمينه مذيب تيسان جوغي على فقال ليوا حقوقي ليوا الشربة لك فالبشراتي ياسكالي فنشيتها بابا ومتحدين عباس حقوقي لك أبيت أنك أروك صنع ذي و بمعنى وحويه من ذلك حجة فأيشيت أضادن تو أطبت وحوذ الجبريساب بهذا خالدا خالود فقول صاحب ما كنت ما إلا لأطر الجبريساب على سوادك حمدا أحدا غفنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعى الله قط إلىه قطيع طعام غاشي فليقول حي له اللهم بارك لنا لا اله فيه <تصفيق> دعانك وأبعنا ابن لا اله نعود خير من وقت خير بلن ولين فقه الله وتصلي عليه وعلى النبي اللهم عامله قال اللهم بارك لنا لا اله فيه الله وزيدنا منه حديثه وزدنا من له الله ماء واحك خير بل اللهم سي لنا واحك خير بل ما جيران بن يشاصل لما هايبوهي الوح شراب في عبتانكي عبتانكي عورتانكي بالجذية إلا يضموا يعاني وعبتانكي فل قريان رجل ويكونوا قريانه وانا هايبو عبدالعب سبحانه ربا هايبو يا شخص واي ويزيقنا من الله فرق قال وحرق قال رسول الله رسول ليس الشيء شيء, شيء يجيب بذي مكان الطعام والشراب ماشي عبتان غي عبتان كبه غير الله ونعان وحكاهين دي سيئ لوا حديث حسنا وليان تلمي دماثوسة لأحمد نفي مسمده كذلك الشيخ نحن شاكر نسان في سواء صيح بل المساعدة في الطبقات بكسر ورحمي شاكر أحمد حديث يوم واه السمك زيد الله كم زيد بن علي و كجرا زيد بن علي بن جدعان بالله مع علي ابن زيد ابن جدعان وسيء سيء الحفظ لكن أربعة نو حديث كي يليه هيو في مجموع أرده أربعة نو حديث مرفق له سورة جي حديث مرفق له أنا حسن للغاية ضعوا ما جايحكم بأيئك يشرب رسول الله فعفو رسوله عبي تانبريسا وبي قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا حسين قال أنباءنا عاصم الأحوال ومغيرة عمدتك يا يا يا عيسى قال أبو عيسى وصيل وإنما السند هو المقيين ك وحير آه قال قال أبو عيسى وصيل هكذا صور وصور عن السجدين المقيين هذا الحديث حديث فاسوس صوره عن عن معمر الواجد اليهاني وصوره عن الزورب يصور كثي و عن قروه عن عصفري الأطر عنها ورواه عبد الله المرغ وصوره عن عبد الزاق وحنباني السني عاليون يصوره وغير واحدين إيحال الوحتفر ابداً عن معنى رجالك ورحمة عن الزهوري عن الذي صلى الله عليه الصلاة ورسله حديث صلى الله عليه الصلاة ورسله ولم يترو في حديث عن قر وعن عاشقه وهكذا تاسق الروايه الصور وغيره الحديق اللي عن الزهوري عليه الصلاة ورسله قال رسولة وإنما استمدى من قيانه أسر من بينما في لك أحضر حاجي وكو شيليا حديق رواه صاور حمصي واصفيه المرغين اعط الله بارك الحمد لله مهنام في العالم اليمني يرا كلو فرده يي سكه بن الرشيد صفيان حديث لكن فضى كلاوطن مرسى البيت بيها حديثك فضى حديثك رواب كلاوطن ومرسى البيت اهين صفية من غيام ومتكوين وانت واحد قال ابن عسى وقر ومينونة بيس الحارس الزوجن من نبي حاسية صلى الله عليه وسلم هي خالة خالة خالد الوريد خالب الوريد بدي وليان وخالة بن عباس الله بن عباس الله رضي الله العالم وقالت يزيب من الأصل من رضي الله عنهم آه قال يزيب من الأصل من رحيو طائحه واختلف الناصق حسي قلاتين في رواية هذا الحديث حديثة رواية ديسار عن علي بن الزيب من الجلعاب الغوري فروى عن علي بن عن عمر بن وروى شعبة أوره عن علي بن زيد فقال الحين عن عارض بن حرملا وصحيح وعارض بن حرملا هذا عارض بن حرملا أردفه وصعب يرد سحمة وعارض بن حرملا وعارض يعني عارض وعارض وعارض وشافنا ذلك عارض صحيح ليهون إرعك له علي بن زيد قالونه ميز زيد بن علي ما علي بيسوونش عارض علمنا لا في سحمة الوسجد بن علي وبيه قال حدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا حسين قال قال ابن عاصم الأحول وبغير المصدر عن شعبيه عن عباسي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب بوحده من جنوده حين تلقى كعاد وهو قايل سوتايل وبيه حدثنا بخاري وصهري ومسلم صحيح وبيه قال حدثنا قتيبه سعيد قال حدثنا محمد الجعفر غندره قال عن حسين معلم عن عمر بن فعير عن نبيه عن جده قال رسول الله رسولك الله عليه وسلم يشرب صغير عبده القائم وقاعدا فرية منها قال حدثنا علي بن حجر قال أنبان عن العثم العسم الأحوال عن شعبه عمر بن شرحيل عمر بن شرحيل عمر عباس بن عبر الخيري سقيته النبي ربي صلى الله عليه وسلم من ذنك لديه ذنك الغنكور ربي صلى الله عليه وسلم شرب قال بصغة يا قريب بركائي وهو كان باتل وغسل عندنا ان شاء الله وسعالي ويوم واشاء كانت باتل هذا الصيب ستين نبي صلى الله عليه وسلم حديث بذل الله المامي يمين تعمل أخو عبي الحديث بذل الله حيت المامي يامينه فقل أخو عبي تعمل ما حرام يتعين محالة بالجمعية. ثلاثة وفجرة أيضا نحن روايسو ثلاثيين بعضهم حيث أهل تابليدا مركوا نجم صلى الله عليه وسلم عربان باجرائيه هنوصي أيها هيدا وحاوصي وفجري ويلي فادي قيم هنوصي وفجري وعيه لكن وحاوصي عن قوة الجمهور وأهل العلم السلائق وبهي هي غضاية فانفاي طبعا الفقهاء والمسوريين والمحدثين حي إلهي نهي قصة على ريك تاغلدة والنهي تنزيه وكرهون الحرام ولقى هدونيه وليه دونيه حديثة المامة يسألوا تاغلدة قصة على ريك الجواز وإننا حرامهم بعضين ريكس فاسم جمعين حدثنا علي بن أبيه قال حدثنا أبو فريد محمد بن عروى شيخ إيوام المسلمة ومحمد بن ضريف الكوتي قال وحيدا نبعنا أن الفضيل بألو ري على اللعبة وكوره عن عبد المرجل وميثرة وكوره عن اللزال بكوره عن اللزال بكوره عن الصبرة قال الفريسي عليم بألوك واني ربي الله عنه لأنه يقوم بألوك ينومين ما إنيه وحاله يجتون في الرحبة بشر ارغح بل الهوجو فأخذ منهم مرقص وثيئة فقا تكفن كفء فغسل كفم عن صوان على فغسل يديه لما يستقع موضو قطنق ومضو مضوو لغلغ لي واستمش قوصا باهر صلي ومصح وجهه والجديس ومصحي ودراعيه اللبدي سطردور رئيس يمد حيسى ثم شارب منه مرقص كعبه وقاو سوء تاهل مقارب حولي هذا كان وضوء من لم يحدث أين ويسا نُكَجَبِل هكذا ساسا رأيت رسول الله رسولك الارفين صلى الله عليه وسلم فعليه صلى عليه وسلم عليه الضالك وحول السمي بيه مع الله كاني بيه مرحي الله كاني عيرون صرحان توطيب بيه أيول ملي السيد اغلقوا لك اولوه لغاو صندارتي ودي قايا لملك قاعمة بس مستقل لوقيه من لو راح مرقع اللب ومرقع حاويان ودايم حيا حيد إنه هو بيرجع لعياليه لما دام ووحل راي وحيد بليه ويسكت جديد يوم يساعس بوريشي سنة ييجي ويسو ويسوي وادم كيد ناحي ووهو يستقبل لا كوم بوريشي سنة يساعدك فيه وبعض المحاله ما خف وحناه خف كاس من صاحبيه يعني لكن السنة الراعي رح logaha ugu caday waxaan laga fahmaya qofku markuu weysada tagdiisana iyo xisrooyiisadeyo er waxaa weeyaa logaha ayuu raaciyo wada qadmayso inuu bannaantaa sidii fadhiga badan ay tahay ee uu ka kala tageey karnaa inay waxaa weeyaa walaal taa raahdabo noobadeeku ku fuku taala showal barnaalka oo وخيرنا صور رضي سوى مختصدين سوى مطولة لغضب لسائه في سننه خاصة في المزتبة أبو داود محب صور رضي في سننه أحمد في مسنده ومحبان في سيحي ومقزيمة في سيحي وحيث يحوليها وبيه قال حدثنا قطير مسعيد ويوسف محمد قال حدثنا عبد الوارث مسعيد عن أبي عاصم عن أسمالك رضي الله عنه قال بحمل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حيث نفسوا في النساء في الإناء ويلك وحويا في خارج الإناء ويلك الدبديسة سلاك سدح جره لا شري ومركوع ابوه ويقول حرجه هو كاسا أمرأ أغم رتان بضان وحويا في القرية وأروأ أغم أدلت بضان وقرأ شبضاني بمعنى وحويا في الإناء خلقنا مضافة لغدركنا في خارج الإناء ويلك الدبديسة ويلك waa ka dhiguna tahlil sidri gudahaasi sidda salaanka faadiga waa ku dhalejisiga maalaynaa ma waayo ka diwada isugu nooysa sidri sadax jeer oo cabuur qurquriyo adaan laysu jiraadano cabdi gilaadano iyo mersan jiraadano cabdi انا عروش اضيه ومهق وحيالان باصور القرم وعروه اوه قد اقبضنه اوكه لا شو هيه ترتيب توسيع ما عندي حديث قروا حديث صحيحة مصر المصور رمي في صيحة اسم النساء في السنة في جامعه احمد في مسنده وبيه قال حدثنا علي بن حشر من غرة أنبىء إسحام يونس عن رشدين ابن كريم رشدين ابن كريم كاظم وأنه ضعيف رشدين ابن كريم وضعيف من حد العثمان وضعيف في التغليب التهديد على رسول الله صلى الله أبيه أبي وكورهمي عن عباس رضي الله عنهما. قال الله الحنى النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا الشريم وعبا تنفسه ونسيجا مرغة لما جان حديث كان الله على مسلماني كير واصدح سيئ الصحرى هو الصدح هذا حديث كان الله على مسلماني يوضعيف يوم وحصور التلمني في جامعه استغلت لفيت ضعيف يوم وحور حديثه غريب لا نعرفه إلا من حديثه اللي شديم مفريبه وغريبه إما مترمنا استلاحسوا وحاكمين حديثك وغريبه دوك لأبعيفك والله رحمه الله تعالى حديث يقول هو هذا قد جلسنا في سمين كذلك حديث شديد قبل القريب وانا ضعيفه حجر عقراني في تقريبا هذه عليه ضعيف وكذلك وحني في فتح الباب لوحور وجلته طمات حديثه واضح ضعيف ليه وايد الامام بكر الاسماعيلي رحمه الله تعالى عليه اي معناها كان يتنفس الاني من الزواج وكذلك كل يسمي جديد أي على الشراط وفيض بمعنى على الحروف الجاد من بعضها على بعض فعندما أصدقوا قلوا أريد أن تشاهدوا كل يسمي جديد وفي داخل علامة قولنا وبي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفى أم نعوى عن يزيد ويزيد ويجابر عن عبد الرحمن ونبي عمر تا عن جدة أيضي كبشة كفشب تصابت الانسانية لليلا حسان بنصابت سوة غريب حسان بنصابت بيولا ليهي جوابا كفشب لليلا دفر علي من الليل يجمعي صلى الله عليه وسلم بيس بفشري مرحى سوعة بن ينفي قربة قربة افكي مكعب المعلقة للسولة الذي قال من سوة فقمت وانسى غير فيها افهمي قربة تصالح حبناي وصول الله صلى الله لا يسؤلتها يجب أن تكون مصاعبا ودوري كذنب وحاولي أن قربة أنت عن قعملتها قربة في أفضل نصف البهي وقربة يصوري يسأل الله عليه وسلم حركي وفي قد وجلك حبيب عديث يحويت في جامعة وصوري وحديث صحيح الماجهة هنا في سنونه وابه قال حدثنا محمد بن بشار بن دارو قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عزرة مصابي الإنساني عن ثمانية من عبد الله قال الحضري كان عن سماريج وعيا تنفس كينصر في العنا والكذب دي س ثلاثة وركب على في خارج الإلامة مذدة كان أنا سماريج وعيا تنفس كينصر في العنا في خارج الإلامة والكذب دي س ثلاثة سبع حجار وزع على صحف شيعي زع الكذب برت الجاليد كي ينشأ في وصالو عديله عديله أخوك كذبه بانت ولا لطهذي لكن ليس على إطلالته مركز السلاح معه في بعض الأحوال وبقولي السلاح كانوا خله أنا من يسألك عنه تنفس السلاح ثلاثة أيوة بقارن كم صارون وبيقول أحد فرع عبد حدث عبد اللي أبو عاصم عادل بن دريع عبد المريك بن عبد العزيز بن دريع شواني فتوماجدي على عبد الكريم البراجن والجيدي ابن ابنه كانه سناري فراجن الزين وارسوال الجيدي صار شيء ابن امته سناري انا سناري جودي صار شن على سيدنا صلى الله عليه وسلم